والذين يصلون لما أمر الله به أي يصلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ترا وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا دَار يَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَا الْصَّلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَ الدَّارِ